من احداقي دمع يجري في احشائي دمر يسري ابقى انعى حتى القبر ابقى انعى حتى القبر صيح من احداقي احداقي تتطبق جمعت تجري بارض الله هي اعزاونا ta arsimu la hatta tafik فيها يبقى العرش يباهي آيات في عرش الله فيها يبقى العرش يباهي تصريح في حال الحشر أبقى أنعى أبقى من أحداث من في أحشائي في دواروخ لك من يسري من ما شاء الله ما شاء الله من يسري لتبخل على أم البنين من أحداث من يسري أبقى أنعى, أبقى أنعى فالأستاذ مهدي جلاح الكاظم ستبقى أدمعي تجري بأرض الله هي أحزانة تصيح بمس معي الدنيا حسين ما جاءت حسينه ما عاشا وترسم له الطفي في ترائيل وتعرج له سمافه ها جراح الشق الله هي حياتها العرش يبهي تسريح في حال الحشر ابقى شيح من احداقي من احداق فدوة روح لك اي احشاء في من أحداق من أحداق من يزري من أحشاء من يزري حتى القبر حتى القبر حتى القبر حتى القبر إيه هو يا الرحمة نساء صالت بكت عينه السماوات بكت عينه السماوات لاني فاض من ابكي ويا menasa ay maula ey jurhu husaynin kunta kwaynin wa lahu abki ya ali banini jurhu في أحشائه في أحشاء. هلا وداء الظلم آذرها حسين بالسم الداء يا الله حسين and the sea the sea the sea the sea the sea was she خادمك خادمك وأشرف وأفتخر وداء الظلم آذار حسين بلسم man nafsa ani سيف الشمري ابقى انعى ابقى انعى <تضحني> من احداقي احداقي <تضحني> على ذي في احشى <تضحني> شباب شباب مشام <تضحني> من احداقي احداقي <تضحني> Wait, what? بهذا الجود عباس سيروي قلب عادشاني سيروي قلب عادشاني نهر من روح يسقيه يا كرام عمري ابقى ابقى عام. من احداقي. خادم. ايه ايه ايه لا تبخل لا تبخل. ما شاء الله. أرقاءا أرقاءا القبري أرقاءا القبري أيخ وقلب لا يطاق ويا البيلوع أين الكرى رؤى bikayf shaybli ya'saqiq vujudl يروي قلب عادشان نهر من رر حيا يسقيه يا كرر أنا أفديه shay min ahdaqi يا عقوب وآدم ساء على المولى وحج بدل عهول أما رأتي وصو مقام كيل اعلى تقطو هذا لا اعفجعتي حظ الدهر ما مثلك و الزهراء ina hana hunanayki wa jamran na rafuud تي بقاي تي يا, يا في الارجاء <تصفيق> daqiq daqiq yoniy joy yaxshari yoniy الآه تمarnaها نفوسن فينا امام العصر احيا ki aankhla <laughs> ابقا انعه ما شاء الله ابقا انعه من احداقي يا اهلا شيخ الله اسمعن جزاك الله خير الجزاء موفق لكل خير خوارشكم المقضيه بحق محمد وال محمد ان شاء الله الله على محمد وائل محمد لسلامتكم وسلامه العلماء الافاضل الثانيه باعلى صوتكم الله لتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وشفاء اللي عندها حاجة يا الله الثالثة بأعلى